بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووارد وما ولد فقد خلقنا الإنسان فيك بد أيحسب عليهم يا قادر عليه احد يقول اهلكتمال الربا ايحسب ان لم يره احد الم جعل له العالمين ولسانه وشفتاه وهدينا من لجدى فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة تفكر قابة أو لطعام في يوم دين اشربة يتيما ذا مطربة أو مشتيما ذا مطربة ثم كان ذا الذي وتواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة أولئك أصحاب الملممة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة